فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن ذ يَم برحَُ بِم أنتَ وَغ حبونَ أَ مَذُ بِملَّم فدُ فَل تَح السَبًَا النَغ تحسبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك والله على كل شيء قدير إن في خلق السماء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 وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقيم in كما tout reliù va kon de na no. ربنا وآتنا ما وعدتنا على ولا تخزنا يوم القيامة إنك